بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام تنزل الكتاب لا ريب فيه من رضي العالمين. أم يقولون استرَاه.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 قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد دلهم بلقاء ربهم كافرون قل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون راكسو رؤس النعيم ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فردعنا فردعنا نعمل صالحا إن موقنون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 ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أغلم منا ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون